بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ونولاه أما بعد مع الدرس السابع والأربعين من دروس شرح الشاطبية ومع باب فرش حروف صورة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال النظم رحمه الله وفي الخفض في الله الذي الرفع عمه خالق مدده وافسل وارفع القافة شلشرة وفي النور واخفت كل فيها والأرضها هنا وصدخية سيد الحزة مجملة كها وصل أو في الساكبين حكاها مع الفراء مع ولد العالم وضم كفى حصن نضاء يضل يضل, يضل, يضل, يضل عنه وفئيدة بليا الله ولا وفي لتزول الفتح راشدا وما كان لي أمي عبادي أخدمنا الله الذي رفعه عما قرأ نافع بن برفع الهاء في قوله تعالى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وصلا وابتداءا على أنه مبتدأ وقرأ الباقون الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على أنه بدل من العزيز الحميد خالق امدده واقصر وارفع القاف شرشلة وفي النور واقفت كل فيها والأرضها هنا قرأ حمزة الكسائي بألف بعد الخاء وكسر اللام ورفع القاف ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض وخالق السماوات والأرضي وخض لفظ السماوات على إضافة والأرض كذلك بالخض عطفل عليها وقرأ كذلك حمزة الكساة في شورة النور والله خالق كل دابة مما خالق اسم فاعل وكل المجرور بالإضافة وقرأ الباقول خلق السماوات والأرض خلق فاعل الماض ونصب لفظ السماوات بالكسرة لأنه مفهول به والأرض معطوف عليه منصور وفي سورة النور والله خ... والله خلق كل داد والله خلق كل فعل خلق فعل ماض ولصب كل على أنه مفعول به قوله مصري يكثر لحمزة مجملة القرع حمزة بكسر الياء في ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني يكر يكثر لحمزة وما أنتم بمصرخي إني كفرت نعم. معنى قوله كها وصل أو الاستاكنين وقطرب حتىها مع الفراء مع ولد العلى هذا توجيه لفراءة حمزة في لفظ المصرحي بكسر الياء وهو أن هذه الياء كسرت كما تكسر هذا الضمير إذا سبقت بكسر هذا معنى قوله كها وصل أو أنها كسرت تخلصا من التقاء الساكنين وذلك لأن ياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء الإعراب ساكنة فكسرت ياء الإضافة على الأصل في التخلص من الالتقاء الساكنين وهي لغة بني ربوة حكاها عنه القطرب والفراء وأبو عمرو بن العلاء هذا ما قول الناظم أول الساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا وقرأت باقول بفتح الياء بمصرخية لأن, لأن الياء المضم فيها تفتح دائما قوله بعد ذلك وبمه كفا حسن يضل يضل عن وفي تنبليا بليا بخلف الله ولا القرب قرب نعامر ونافع والكوفيين بضم الياء في لف ليضل عن سبيله هنا في سورة إبراهيم وفي موضعين في سورة الحج ولقمان ليضل عن سبيل الله هذا لف تكرر مرتين مرة في سورة الحج ومرة في سورة لقمان وموضوع في سورة الزمر ليضل عن سبيله. هكذا يقرأ ابن عامر ونافع الثلاثيون بضم الياء من أضلة الرباعي وقرأ الباقيان وهما ابن كثير وأبو عمرو الفتح الياء في المواضع الأرباع المذكورة هكذا ليضلوا ليضل إن ضل الثلاثي ضل يضل بخلف الله ولا أي رواه شاب عن ابن عامر بياء بعد الهمزة في لض تجعل أفئيدة من الناس بخلاف فروي عنه إثبات الياء أو فروي عنه إثبات الياء الحلواني هكذا فجعل أفئدة من الناس وقرأ الباقون بحذفها فجعل أفئدة من الناس ومعه بشام في الوجه الثاني وهو طريق الداجون عنه قوله وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا قرأ الكساء بفتح اللام الأولى ورفع اللام الثانية في وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لا تزول منه الجبال على أن اللام المفتوحة لام الابتداء وقرأ الباقون بكسر اللام الأولى على أنها لام الجحود ونصب اللام الثانية بأن مضمرة لتزول منه الجبال قوله وما كان لي إني عبادي أخذ ملة. أي هذه آت الإضافة الوالدة في سورة إبراهيم عليه السلام وهي على النحو الثاني أولا وما كان لي عليكم من سلطان فتحا حفص وحده وأسكنا غيره ثانيا إني أسكنت من ذريتي فتحا أهل وأسكنها غيرهم ثالثا كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة أسكنها ابن عامر وحمزة والكسائي وفتحها غيرهم بعدها بعد باب فرش حروف سورة الحجر باب فرش حروف سورة الحجر قال الناظم ورب خفيف إذنما سكر الدنا تنزل ضم التاء لشعبة مصفلة وبالنون فيها وابسر الزاي وانصب الملائكة المرفوع عن شائد العلا قرأ نافع وعاصم بتخفيف الباء في ربما يود الذين كفروا عاصم ونافع قرآن ربما وقرأ غيرهما ربما بتشديد الباء قي بالتخفيف نغة أهل الإجاز وبالتشديد نغة تميم وقيس وربيع قوله سكر الدناء قرأ ابن كثير بتخفيف الكاب في إنما سكرت أبصارنا وَلَوْ فتحنا عليه بابا من السماء فضلوا فيه عَرْضُونَ لقالوا انما سكرت ابصارنا هكذا يقرأ المكثير سكرت معناها واخذ التخفيف من العطف على رب خفيف نعم فقرا اذا بالتجديد سكرت قوله ضم التاء نشبه روى شابا بضم التاء وفتح النور وبالزاي مشدلة مبنيا للمفهول ما تنزل الملائكة ما تنزل الملائكة إلا بحق ورفى الملائكة على أنه نائب فاعل وقرع حفز وحفزة والكساء بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة وكسر الزاي مشدلة هكذا ما ننزل الملائكة مبنيا للفاعل ونصب لفظ الملائكة على أنه مفعول به لأن الناظم قال وبالنور فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوع عن شائد العلا قرأ باقي القراء وعمافة وابن كثير وابو عمرو وابن عامر بفتح, بفتح التاء والنور والزاي مشددة مبنيا للفاعل هكذا ما تنزل الملائكة ورفع لفظ الملائكة على أنه فاعل واصلا تتنزل وحذفت إحدى التاءين للتخفير والبزي له تجديد التاء مع المد المشبع في الألف قبلها وصلا هكذا ما تنزل الملائكة إلا بالحق وتقل المكي نون تبشرون وفسروا حرميا الحذف أولا قال ابن كثير بتجدير النون مكسورة فيه فبما تبشرون هيقرأ بتجدير النون مع المد المشبع ست حركات وصلا وقفا هكذا فبما تبشرون وقرأ نافع بكسر النون مخففة هكذا فبما تبشروني وابن كثير يقرأ بكسر النون كذلك ولكن كسر النون لا يظهر إلا في حال الوصف أو إذا وقفنا عليها بالرؤون وقرأ الماقول بفتح النون مخففة هكذا فبما تبشرونا قالوا بشرناك قوله وما الحدث أولى أي أن النون المحذوف في قراءات نافع لم تكن النون الأولى لأنها علامة رفع الفعل بل المحذوف النون الثانية التي هي للوقاية وكسر نون الفعل في قراءة نافع ليدل على المحذوف التي هي نون الوقاية أو ياء المتكلم ويقنط معه يقنطون وتقنط وهن بكسر النون رافقنهم لا قال كساء كسائي وأبو بكسر النون في, في قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه ومن يقنطه هنا في سورة الحجر وفي موضع في سورة الروم إذا هم يقنطون وموضع في سورة الزمر لا تقنطوا من رحمة الله وقرأ الباقون بفتح النون في المواضع الثلاثة واتفقوا على قراءة على فتح النون في ما قنطوا هو الذي يزل الغيثة من بعد ما قنطوا متفق على فتح النون قوله ومن العنك في قوله ومنجوهن خف وفي العنكبوت ننجي النشفة قال حمزه الكسائي بسكون النون وتخفيف الجيم فيه الا آل لوط انا لمنجوهم لمنجوهم بسكون النون وتخفيف الجيم وفي سوره العنكبوت لا ننجي اهله و قوله منجوك صحبته دلا قرى شعبه وحمزه الكسائي وابن كثير بسكون النون وتخفيف الجيم في إن منجوك واهلك في عن العنكبوت وقرأ الباقون بفتح النون وتجديد الجيم في المواضع الثلاثة لا ننجي أنه أهله إن لم ننجوهم أجمعين إلا إلا إن منج إن منجوك وأهلك إن بعدها قال قدرنا بها ولن صف. هذا الكلام معطوف على التخفيف الثالث أي روى شعبه بتخفيف الدال في قدرنا في قوله تعالى إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين هنا وفي سورة النمل إلا قدرنا قدرناها قدرناها هكذا يقرأ أو يروي شعبه في الموضعين وقرأ الباقون بتشديد الدال في الموضعين قدرنا وقدرناها وهما لغتان بمعنى التقدير أي كتبنا قوله وعبادي مع بناتي وأني ثم إني فاقلة هذه إعادة الاضافة الوالدة في سورة الحجر وهي على النحو الثالث اولا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فتح الياء في كلمتين عبادي أني أنا وقل إني أنا فتح الياء كذلك فيها في الكلمات الثلاث أهل سماء يعني يفتح الياء التي بعدها انتقاط مفتوحة في هذه الكلمات الثلاث أهل سماء وأسكنها غيرهم ثاليا هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين فتح الياء وحده وأسكنها غيره باب فرش حروف سورة النحل. وينبت نون صحة يدعون عاصم وفي شركايا الخلف في الهمزها الهالأ روى شعب بن نون فيه ننبت لكم به الزرع والزيتون ننبت وقرى غيره بالياء ينبت يدعون عاصم قرى عاصم بياء الغيب فيه والذين يدعون من دون الله يدعون بها الغيب، وقرأ غيره بتاع الخطاب والذين تدعون من دون الله وفي شركايا الخلف في الهمز هل هلأ اختلف عن البنز في لض شركائي الذين كنتم شركائي الذين بين, الحذف بين حذف الهمزة وإثباتها والصحيح أنه يثبت الهمزة قولا واحدا كما القراء شركائي الذين كنتم نعم ومن قبل فيهم يكسر النون نافع قرأ نافع بكسر النون في لغة الذين كنتم تشاقون فيهم الذي هو قبل كلمة فيهم وقرأ الباقون بفتح النون الذين كنتم تشاقون فيهم وقرأ حمز بها التذكير في لغة لأنه قال معا يتوفاهم لحمزة وصلة أي يقرأ حمز بها التذكير في قوله تعالى الذين يتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم يتوفوا وفي الموضع التالي نقل قال معني في موضعين الذين يتوفاهم الملائكه طيبين بياء التذكير وقال غيره بتاء التانيث الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم والموضع الثاني الذين تتوفاهم الملائكه طيبين سمى كاملاً يهدي بضم وفتحة، وقاطب ترى شرعاً ولاخر في كلا أو في كلا. سما كاملا يهدي بضم وفتحة. قرأه أنسما وابن عاده. بضم اليا وفتح الدال، وألف مكسورة بعدها. لا يهدا من يضل، لا يهدا من يضل. مبنية للمفهوم. ومن الاسم الرسول لا إفاعل. على معنى من أضل الله. لم يهده هذا هذا معناه وقرأ عاصم حمزة الكسائي المسكت عنهم بفتح نياء وكسر الدال لا يهدي من يضل مبنيا للفاعل أي أن الله لا يهدي من يضله وخاطب ترى شرعا قرأ حمزة الكسائي بتاع الخطاب في أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله بتاع الخطاب أولم تروا وقرأ الباقون بها الغيب أو لم يروا إلى ما خلق الله. وآخر في كلا قرأ ابن حمزة بن عامر بتاء السطاف في الموضع الأخير في هذه السورة. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ ألم تروا؟ هكذا قرأ حمزة بن عامر بتاء السطاف. وقرأ غيرهم باء الغيب. ألم يروا؟ بعده. ورأى مفرطون أكس الأضن المؤنث للبصري قبل تقبله ورأى مفرطون أكس أي قرأ نافع بكسر الراء فيه لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون بكسر الراء اسم فاعل من أفرطه وقرأ الباقون بفتح الراء مفرطون اسم فاول من أفرطته خلفه أي تركته ونسيته يتفيأ المؤنث البصري قبل تقبله أي قرأ أبو عمر البصري بتاء التأنيث في لغة تتفيأ بلاله عن اليمين تتفيأ الذي هو قبل لفظ مفرط طول في ترتيب الايات وقرا ذا قول رياء التفكير يتفيأ بلاله لان الفاعل مجازي التانيث او لانه جمع تكسير بعدها ماذا وقال وحق صحاب ضم نسقيكم ما لشعب تخاطب يجحدون معلله قرب نوثير وابو عمرو وحص وحمزه والكسائي بضم النون في وإن لكم في العالم العبرة نسقيكم مما في بطونه نسقيكم مما في بطونه بضم النون هنا في سوره النحل وكذلك في سوره المؤمنون لان يقال نعم يعني في موضعين نسقيكم مما في بطونها في سوره المؤمنون من أسقى نسقيكم من اسقى وقرأ الباقود بفتح النون في الموضعين نسقيكم من سقى من سقى يسقي قوله لشعب تخاطب يجحدون معللا أي روى شعب بتاع في قوله تعالى أفبنعمة الله تجحدون تجحدون وقرأ غيره بها الغيب أفبنعمة الله يجحدون وضعنكم اسكانو ذائعون فارجزي الذين نور دعيرو ولا ملبته وعنه نص لحفته يا اهو وعنه روا النقاش نور موحل قرأ ابن عامر والكوفيون بإسكان العين في يوم ضعمكم فضعكم اسكانه زائع فيقرأ ابن عامر بإسكان العين يوم وقرأ أهل المسكوت عنهم يوم ضعنكم بفتح العين وهما لغتان بمثل أو مثل النهر والنهر قوله ربنا الذين ندعو دعاه ولا قولا وابن بخلاف في الذين قوله ولنا جزين الذين ندعو ولا ملبته اي قرأ ابن كثير قرأ ابن وعاصم قولا واحدا وابن ذكوان بخلاف بالنون في ولنا الذين صبروا, صبروا اجره وقرأ الباقون بالياء ولا يجزينا الذين صبروا وقد روى الأخفش قال الناظم وعنه نص الأخفش ياءه وعنه روى النقاش نورا موهلا أي روى الأخفش عن ابن ذكوان الياء وروى النقاش عنه النون والوجهان صحيحان مقرؤ بهما أما قوله تعالى ولا نجزيناهم أجرهم فمتفق على قراءته بالنون لأنه قيد موضع نجزينا بلفظ الذين قال ولا ونجزينا الذين نعم قوله سوى الشام ضموا وكسروا فتنوا لهم أي القراء السبعة إلا ابن عامر بضم الفاء وكسر التاء في من بعد ما فتنوا بضم الفاء وكسر التاء فتنوا مبنيا للمفعول وقرأ ابن عامر بفتح الفاء والتاء من بعد ما فتنوا مبنيا للفاعل أي فتن المؤمنين بإكراهيم على الكفر ثم أسلموا قوله ويبسر في ضيق مع النمل دخلنا أقرأ ابن كثير بكسر الضاد في ولا تكُن في ضيق مما يمكرون في ضيق هنا وفي سورة النمل وفي سورة النمل في قوله تعالى ولا تكُن في ضيق مما يمكرون وقرأ الباقون بفتح الضاد في الموضعين مع إسكان الياء هكذا ضيق ولا تكُن في ضيق مما يمكرون ولا تكُن في ضيق مما يمكرون لغير ابن كثير ولا يوجد ولا يوجد او ولا توجد اياءات اضافة في سورة النحن سورة الاسراء قال الناظم: ويتغذ غيب حلا ليسوء نون راون وضم الهمز والمد يعدل سما ويلقاه ضم مشددا كفى ابن نمدده دده شمر ذلاء وعن كلهم شدد وفى اف كلها بفتح دنا كفا ونون على عكلا وَيَتَّخِذُ غَيْبُ الْحَلَاءِ أي قرأ ابو عمر بياء الغيب أَلَّا يَتَّخِذُ مِنْ دُونِي وَكِيلَةٍ وقرأ البقون بتاع الخطاب أَلَّا تَتَّخِذُ مِنْ دُونِي وَكِيلَةٍ قوله ليسوء نون راوم قرأ الكسائي بالنون فيه لنسوء وجوهكم لنسوء وقرا غيرو بالياء ليسوء أو ليسوء وضم الهمز أي قرأ حفص بضم وبعدها واو زمير الجب. هكذا ليسوء وجوهكم هكذا قرأ حفص واهل سبأ وقرا الباقون الهمزة بدون واو بعدها ليسوء وجوهكم فالخلاصه قرأ الكسائي ليسوء وجوهكم قرأ سبأ وحفص ليسوء وجوهكم وقرأ حمزة, وقرا حمزه وابن عابر وشعبة ليسوء وجوهكم ويلقاه يُضَمُّ يُضَمُّ مُشَدَّدًا كَفَرَ قَالَ ابْنُ عَامِرَ بِضَمِ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْلَّامِ وَتَشِيرِ الْقَافِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَ إِيْلَقَاهُ مَنْشُورًا يُلْقَاهُ هكذا أقرأ ابن عامر المشدد، وقال البعض بفتح اليا وفتح اللام وتخفيف القاف ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورًا من لقيا المخفض. قولوا يبلغان لمدده واكسر شمردلا وعن كلين شدد. أي قرأ حمزة والكسائي بألف, بألف التثنية بألف التثنية قبل نور التوكيد المشددة المقصورة. إما يبلغان عندك الكبر يبلغان. هكذا يقرأ حمزة والكسائي وتمدد ألف مدد لازما ست حركات لأجل التشديد الذي أتى بعدها وقران باكون بدون ألف فتح النون إما يبلغن على الإفراد واتفقوا على تجديد النون قوله وفا أف كلها بفتح دمى كفءا ونوذ على اعتلاء ورد لغة أف في ثلاثة مواضع في قوله تعالى فلا تقل لهم أف هنا في سورة كسراء وفي سورة الأنبياء أف لكم ولما تعبدون من دون الله وفي سورة الأحقاف, وفي سورة الأحقاف والذي قال لوالديه اوف لكم قرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الفاء في المواضع الثلاثة لأنه قال وفاءه في كلها بفتح الدال وفسه فبقول اشاء قران فلا تقل له واف اوف لكم ولما تعبدون والذي قال لوالديه اوف هكذا يقرا ابن كثير وابن عامر بفتح الفاء فقال ولون على عتله اي قرأ نافع وحفص بكسر الفاء مع التنوين اوف لكم نعم أو فلا تكن لهم أفل والذي قال لوالديه أفل لكم بعدها قال والباقون أقرؤون بكسر الفاء من غير تنوين هكذا أفل لكم فلا تكن لهم أفل والذي قال لوالديه أفل لكم وبالفتح والتحريك خطأا مصوب وحركوا المكي ومدى وجملة رب ذكوان بفتح الصاء وتحريك الطاء بالفتح إن قد إن قد لهم كان خطا كبيرا خطا بفتح الخاء وتحريك الطاء بالفتح خطا هكذا يقرأ ابن ذكوان مصدر خطئة قال ابن كثير بالكسر الخاء وتحريك الطاء بالفتح والالف بعدها إن قد قتل الا قد لهم كان خطاء كبيرا خطاء بكسر الخاء وتحريك الطاء بالفتح اللي بعدها نعم فتصير مد المتصل خطاعاً. مصدر خاطئ يخاطئ خطاء فتصير مده متصلا مصدر خاطئ يخاطئ خطاء وقرأ الباقون بكسر الخاء وسكون الطاء هكذا إن قد لهم كان خطا كبيرا مصدر خاطئ خطا لا وخاطب في يسر الشهود وضمنا بحرفيه بالقصاص كسر شذين على كسر شادين على قرأ حمزة الكسائي بتألف الطاف في فلا تسرف في القتل وقرأ غيره بياء الغيب فلا يسرف في القتل حلو وضمنا بحرفيه بالقصص كسر شذا كسر شذا على قرأ حمزة الكسائي وحفظ بسكون القاف في وزنوا بالقصص المستقيم بكسر القاف في سورة الإسراء وفي سورة الشعراء وقرأ البقون بضم القاف في الموضعين وزنوا بالقسطاس المستقيم وسيئة في همزه اضمن وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا قرأ ابن عامر والكوفيون بضم الهمزه والهاء من غير تنوين وصلتها على انها ضمير للمذكر هكذا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها اسم كان وحضرها لظ مكروها وقرأ الباقول بفتح الهمزة ونصب تاء التأليف مع التنوين على الإفراد هكذا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها خبر كان واسمها ضمير اسم الإشارة وخفف مع الفرقاني وضمم ليدقره شفاء وفي الفرقان يدقره الصلة قرأ حمزة الكسائي بإسكان الذال وضم الكاف مخففة في قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا هنا في سورة الإسراء وهناك في سورة الفرقان موضع ولقد بينهم ليذكروا من الذكر وقرأ الباقون بفتح الذال والكاف مشددتين هكذا ليذكروا في الموضعين من التذكر قوله وفي الفرقان يذكروا في الصلاة أي قرأ حمزة وحده بسكون الذال وتخفيف الكاف مضمومة في قولي تعالى لمن أراد أي يذكر في سورة الفرقان وقرأ غيره الفتح والتجديد لمن أراد أي الذكر قوله وفي مريم بالعكس حق شفاءه أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بعكس قراءة التخفيف في سورة مريم فنقرأون أو لا يذكر الإنسان بفتح بفتح والكاف مشددتين وقرأ غيرون بسكون الذال وتخفيف الكاف مضموم هكذا أو لا يذكر الإنسان قوله يقولون عن دار وفي الثان والزلا سماكفلوه أي قرأ حفص ابن كثير بياء الغيب فيه ولو كان معه آلية كما يقولون كما يقولون بياء الغيب كما لفظ بها وقرأ غيرهم برتال صتاب قل لو كان معه آلهة كما تقولون بعده قال وفي الثاني منزل سما كفله قرى عاصم وأهل سما وابن عامل بياء الغيب في الموضع, في الموضع الثاني سبحانه وتعالى عما يقولون بياء الغيب وقرى الباقيان وهما حمز والكسائي بتان سطار سبحانه وتعالى عما تقولون بعدها قال أنث يسبح عن حمل شفا قرى حفظ أبو عمر وحمزة الكساية بتاع التأنيف فيه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن تسبح بتاع التأنيف وقرأ الباقون بها التذكير يسبح له وقرأ الباقون بها التذكير يسبح له السماوات السبع قوله وكسروا وكسروا إسكان راجي ليك عملاء أي روا حفص بكسر الجيم بدأ من سكونها في وراجع ليك وراجع ليك بكسر الجيم لحفص والبقدة رون وراجع وراجع ليك بإسكان الجيم بالتش مع القلقلة وراجع ليك بالإسكان مع القلقلة لغير حفص قوله ويخصف حق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسل أو يرسل ق كثير وأبو عمر بنو العظمة في أن نخصف بكم و أو نرسل وأن نعيدكم و نرسل و نغلقكم في هذه الآفاح الخمسة بنو بن كثير وأبو عم فقرأ الباقون بالياء في الآفاح الخمسة أن يخصف بكم أو يرسل أن يعيدكم Făi orțile,